وَلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانى تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُدَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 طَرَأَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ فِي شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّ انهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتذا فلنفسه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 قل أَوَلَوْ كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون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 ولله هم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتُونَ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا عَشْرَة عَلَى مَا فَرَضْتُ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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ الَّذِينَ رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَهُمْ رَاكِدُونَ وَمَا قَدَرُ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مطويات بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِقَ فِي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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبين والشهداء وقضى بينهم بالحق